الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي خلق الخلق فأحسنه وسن الدين فأتقنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه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 احمده سبحانه من السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد هو اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد والصلاه والسلام على رسول الله الامين المبعوث بخير دين الهادي الى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله يهتم الإسلام كثيرا بالقضايا الاجتماعية والنواحي الأسرية لما في ذلك من المصالح الراجحة والمنافع المتعددة والحكم السامية والمعاني الراقية الكريمة وعبر ذلك تتكون الأسرة وتؤسس الفضيلة وتغض الأبصار وتحفظ وتصان وتحفظ الفروج وتهدأ العاطفة إلى الحلال وتسكن الجوارح من الاضطراب ويأمن المجتمع وتستقر الأوضاع وتكون التنمية الحقيقية, الحقيقية الصحيحة وذلك لان تكوين الاسر مما يلائم الفطر السليمه بل تألفه الطباع وتالفه الطباع السويه بل ويحث عليه الشرع الحنيف وذلك لان عبر الاسره تتكون القبائل بل تتكاثر الامم بل تسمو المجتمعات وعبر, وعبر هذه الأسرة وعبر بوابتها لتحفظ المجتمعات من كل الأمراض الاجتماعية والقيمية وتصان الأخلاق وفي مدرسة الأسرة الأولية يتعلم الطفل مكارم الأخلاق والمعاني والعلاقات الإنسانية السامية ويخرج إلى الحياة سويا يحترم كل من يلقاه في طريق أو سوق أو مكان عمل وبين يدي قضية اجتماعية خطيرة ومشكلة أسرية كبيرة تعصف بالبيت وتهدم البناء وتكثر العناء وتنسف الاستقرار عبر كلمة واحدة مريعة مخيفة مقلقة مزعجة تسمى الطلاق الذي فشى في أزماننا هذه فشوا كبيرا وارتفعت نسبة الطلاق وحصلت المشاكسات الأسرية وربما بعض الأسر حفاظا على سمعتها تحافظ على حياة أسرية صورية جفت من معاني, من معاني, الزواج, من معاني الزواج وحكمه ومقاصده الأساسية التدفق العاطفي والحنان والدفء والبيت والابتسامه والضحكه بل والاشباع والقناعه بما عندك لماذا يحصل الطلاق ولماذا يقع الطلاق لو اني اخبرتك عن عنوان هذه الخطبه ربما تستغرب عنوان هذه الخطبه الاسره في مهب الريح مؤسسه المجتمع الاساسيه ونواة الإصلاح الأولى في مهب الريح ماذا ننتظر بعد هذا إن الإشكالات التي تحصل وإن كثير من الخروقات التي تقع وإن جدار المجتمع ونسيجه الذي يتعاكل ويتمزق إنما بسبب غياب الأسرة إما على الحقيقة طلاقا وإما أن تكون الأسرة موجودة بغير أهداف ولا رسالة إن بعض الأسر الخير أفضل من وجودها عدمها لأنها لا ترعى إلا ولا تصول حرمة ولا تقيم للأخلاق وزنا وإنما أساس تكوين الأسرة هو المعيار المادي والمقياس المصالح ومن ثم تكون الأسرة جافة من مضامين الحب والوئام وإن الله عز وجل جعل الزواج آية ولكن حتى لا نتباكى ما هي الأسباب الحقيقية وراء مشكلات الطلاق التي تقع في مجتمعاتنا في عصرنا هذه السبب الأول في تقديري وعندي عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية أحكاما وآدابا وأخلاقا وذلك لأن سوء العشرة مما ينفر الزوجين وسوء الخلق معه ينفر الزوجين وإن عدم معرفة كل من الزوجين باحتياجات ورغبات آخر وتلمس الأوتار الحساسة في من المسائل المهمة لماذا تجد كثير من الرجال ينصت إلى, إلى, إلى أصوات جميلة ونغمات رنانة من سكرتيرا أو من امرأة في الحرام لأنه فقد هذا في أتون بيته وفي أرجاء وجنبات حلاله فلذلك هو يريد أن يسمع كلمة حب أو, أو عبارة حنان او لفظ أو حتى ابتسامة لها مدلولاتها وإن من سوء العشره ان لا تقوم المرأة بمباشرة بخدمة زوجها إن وجود الخادمات وكثره الخادمات في البيوت يؤثر تلقائيا في بناء العواطف وذلك لأن الرجل إذا خدمت امرأته أحس بالقرب الوجداني وأحس بالتواصل النفس بينه وبينها إن الحياة تظل وتكون كأنها أقرب إلى حياة الجفاف المرأة التي تخدم زوجها تشعره بأنه سيدها وأنه قوام عليها وأنه رجلها حقيقتا هل هذا موجود؟ إن الرجل يمكن أن يستعير بخدمة بناته ألا إن وصلنا إلى درجة كبيرة من العمر أو في الجامعات ولكنه إذا صدر هذا من شركة حياته بتلقائية وانسجام وبغير تكلف ولا عناء شعر براحة وطمانينه كبيرة وإن وابل الطلبات وكسرة المشاكسات والاستغراق الكثير والتفكير في الماديات ستعيد موكيت سيراميك بعد ستة شهور غير غير الصالون وكراسي الجلوس ما له ما له فيش نفسه لأنه جارات غيرت يا لضحالة تفكير كثير من النساء ويا لسوء تقدير كثير من النساء وعبثهن إن عدم الأخذ بالشريعة في كلها عند وقوع الخلاف لا يفزع الناس إلى الشريعة ماذا يفعل تلجأ النساء في الغالب إلى الدجالين راجل ما معه كويس تمشي الفكيد تقول له أربط الراجل دراجل ولا غنمايا تربط الراجش ما عنده الفهم قال أربط الراجل جا تربط مياخ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تفكير ذات ضحى جدا لا يلجأون إلى الله ولا يلجؤون الى الشرع المحكم والكتاب والكتاب أو والكتاب المهيمن الذي موجود بين ايدينا وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الانفس الشح وان تصلحوا وتتقوا وان, وإن تحسنوا وتتقوا هذه الايات التي وردت في الحديث عن عن عن, عن معالجات المشاكل الاسريه ثانيا من اكبر اسباب الطلاق في تقديري عدم البدايه الصحيحه حسن الابتداء يكفل حسن الانتهاء كثير من الناس يتزوج في حفله شاف له وحده في حفله عجبته قعد قال على العروسه والله اللي طالب دب انا مخطوبات عشتهم بالطالب ما بش اللي قدام دون تمحيصي ولا سبلين. ولا معرفة بمقنونات النفس وجوهر الروح الحياة ليست صورة ولا أشكال وأحسن من في في في دزات كويس بزوج في حفلة في زوج كويس في زوج ما بزوج في حفلة بزوج في حفلة وما ما بيكون قاعد في دبي والحفلة في الخرطوم وبيشوف الشريط هناك وبتعجب وحدة وبوقفها بال ويقول لهم دي منو دي إن شاء الله ما مزوجة يقول له ما مزوجة يقولون أخطبواني ون وبعد يعشن بيطردوه زي ما قالوا وهو بيطرد لي ثاني بعد لك بعد شوية بعد شهرين ثلاثة وكان قاعد معه سته شهور كالتنخيره ده ده ده زواج الزواج حياة طويلة ومؤسسه راقية لا يمكن أن, ان تختزل هذا الاختزال ولذلك من الاشكالات الكبيرة جدا عدم البداية الصحيحة ومن هذه البداية الحب والجامعات وما أدراك ما الغراميات والرومانسيات والشيء الغريب ما تزوج الشباب في الجامعة عن الحب إلا وانتهى بالفشل بل باحث سوداني عمل بحث في الجامعات السودانية 90% من العلاقات التي انتهت بالزواج في الجامعة بالحب انتهت هذه العلاقات بالفشل والطلاق لأنه هما جايين الحكايه دي كافتيريا بيقلبوا فيها ولا نجيله بيتونسوا فيها خوي المساله دي فيها مسؤوليات تلعب ولا شفت هو جاي الموضوع سهل يشرب جزازه بارد ويستنى ويطلب لها سندوتش بيبرجر ويتونسوا ثلاث ساعات يتقال الشيء ده لعب بعدين بيتمشي تقول ولا على اسولي وبيقول لك جيب وجيب يا زول جيب دي بيطير الحب مره واحده تاني والله ما في حمزه الحبته تطير من راسه بعدين تقول بعدين هو سبحان الله هذه العلاقات القبلية يحاول كل من الطرف الآخر أن يظهر للآخر الشيء الجميل ودائما الإعجاب يكون إعجاب بتاع اشكال إعجاب بتاع صور ما في زول معجب لا بي واحدة بأخلاقه بتونس معاه أسطرهم تونس معاه لو عنده أخلاق تونس معاه تجنب معاه ثلاث ساعات تونس بنتم بقولوا شنو الناس دي ثلاث ساعات تبدوهم قاعدين وسبحان الله قبل قليل اتصل, اتصل بي رجل مربي مدير مدرسة قال يا شيخ رمضان على الأبواب كيف سيفعل الشباب مع الصور العالية والبنات المتبرجات وهذه فعلا معاناة وأنا متأكد أن الشباب سوف يعاني كثيرا ثالثا من أسباب الطلاق الأساسية الموجودة طلب المثالية المستحيلة أن يطلب الزوج أن يعيش حياة هم يعيشون قبل الزواج يتزوجون بأفكارهم وبعقولهم فيعيشون ويرسمون لحياتهم حياة جميلة فإذا جاءوا واصطدموا بالواقع تبددت الأحلام وانتهت وانهارت وانهارت, وانهارت الأمان أمامه الواقع امام الحياه الحقيقيه الحياه الزوجيه ان لم يقنع كل من الطرف الاخر ان يعيش مع الاخر بالنواقص لا يمكن ان تعيش على الكمال لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر فاستمتعوا بهن على عوجهن الكمال في الحياة الزوجية محال طلب الكمال في الحياة الزوجية محال إنها في النهاية امرأة هو في النهاية رجل يغضبه ما يغضب الرجال احيانا يعتكر مزاجه واحيانا يكون فرحة وإن إحسان المداخل ومعرفة التعامل الصحيح في الوقت المناسب هو بلسم الحياة الزوجية الصحيحة الناجحة ولذلك هذا من الإشكالات ومن هذه المثاليات أن كثير منهم ينفق عواطفه قبل الزواج، فإذا جاء الزواج وطول العلاقة بالمناسبة من الأمور الخطيرة جدا، طول العلاقة الخطبة الطويلة, الخطوبة الطويلة يبدو يتكلموا مع بعض كثير يتونسوا مع بعض كثير ما معش مع بعض. بالتلفونات ولما يقولها تعالي لي بتجيلها بس أحسن حاجة هو بيكون موصول جدا بيقول اللي ده بيكون طوالي أحسن حاجة لكن بعد شويه بيبلاه شافع شافعين يجي خاش البيت إلى جابه فستان ما بجابه بفستان المطبخ فستان بصلي ومرقي وتومي وشماري وزيتي فستان لو خدته في حل يعمل ملاحة زمان كان بيجيه في حضايق 6 أبريل قاشرة هو هي الحكاية دي قاشرة طوالة يعني ولا كيف ولذلك كثير من العلاقات الزوجية التي تنفق فيها العواطف خارج الإطار الحلال يتعذر هذا في إطار الحلال يتكلم معاه ويتونسه ويقول حب تجيل. بالله بعد ما يعرسه ما يقبل منا كلمة واحدة ثانية كفتحة خشمة يقول لا أسمع أنا مصدق ما اتنج كثير في رصيدة أنا والله بخل أطلع خليك البيت مع انه كان منهم كثرة نظر بتونس كثرة تونسة في الحرام ولذلك طلبوا المثالية في الحياة الزوجية رابعا وهذا من أقوى الأسباب عدم الانسجام الفكري والتوافق الروحي بين الزوجين وهذا أعني به وأقول به أن كثير من الأزواج طرائق تعاطيهم من الحياة مختلفة انت بتعديستك واحده لكن بتلقى انك تفكيرك انت في الجهة وفي الجهة فاذا كان احد الزوجين ينظر الى الحياة من منظار القيم والاخر من منظار المادي افترقا وتباينا لو كان المرأة كثير من النساء الان تشكو سهر الرجل فيما لا ينفع او بعض علاقات مشبوهه مع اخريات ضبطته معلش سيبني بين قوسين زرته لجدته بيتكلم مع وحده او ضبطته في موقف مع وحده غيره كثير من النساء يشكون هذه المفردة تشكو ان زوجها يتخلف عن الجمع والجماعات بل بعضهن تشكو أن زوجها ممن يطعاط المسكرة والمخدرات لا, لا تثئ هذه الحياة سوف تنتهي بالافتراق لا شك خامسا من أقوى أسباب الطلاق الغيرة, الغي الغيرة المدمرة والشكوك القاتلة والظنون المهلكة يوم أن يشك الرجل في امرأة ويظن بها سوء تتعذر الحياة ويوم ما انت سيء الظن بزوجها وتفتش موبايله تشوف اسماء البنات تقول لي مندي ايمان ديمنو ومفيده ديمنو واسماء ديمنو يقولوا دي زميلات الشغل تبدا طوالي اذا تكلم بالراحه بالراحه كده تقول بيتكلم مع ناس الـ ناسش الـ البنات في في المدينه وتفتش رسائله كان لقيت رقمها مسجل باسم لكن في رساله غراميه تقول ليه دمنا يقول هذا بس يقول هذا كده يتخارج منها للأسف الشديد هذه الحياة تتعذر سادسا من أسباب الطلاق تعذر الحياة الزوجية حقيقة احيانا تتعذر الحياة الزوجية ويصل الزوجان إلى مفترق طرق بل من الحكمة والواجب شرعا ان يتفرقا ولذلك قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته واحيانا يجب الطلاق اذا كان في استمرار الحياه الزوجيه ظلم لاحد الاطراف ولكن عندها ادب القران الناس بادب راق بعد ان قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قال بعدها ولن تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة بعد ذلك يتفرقا يغني الله كل من سعته سابعا وهذا من أقبل أقوى الأسباب عندي التدخل من خارج إطار الأسرة الصغيرة وهنا بد أن نسلط الضوء على مشكلة أسرية كبيرة تسمى النسابة الحرب الشعواء بين الزوجة وأم الولد وبين الزوجة وأخوات الولد وقد يعصف هذا كثيرا بحياة زوجيه بحياة زوجية تبدأ الأم في أن هذه البنت أو هذه الزوجة لا تحترمنا وهذه نقطة حساسة جدا عند الرجل الا تحترم أمه، فيصل الزوجان إلى فراق، وقد تكون الزوجة في سن أخوات الزوج، فإذا بهما يدخلان في صراع دائم ومعترك حامل يحتاج إلى اتفاقية لتقسيم الثروة والسلطة. إلا يجيب له ناس وراغبين دوليين. يا أخي فشلوا يا ناس، والله ما بتستاهل. كله في دنيا أنا بس دار المشاكل في شنو ولا يمكن أن تجلس أو أن تمكث وأن تكون المرأة مع أهل زوجها يم امه وأبوه وينبغي للمرأة أن تحترم زوجها في شخصية والديه وأنا لا أظن وأعتقد أن مرأة عاقلة تحترم زوجها ولا تحترم والديه هذا لا يمكن أن يكون هذه امراه ليست عاقلة ولذلك التدخل من خارج الأسرة الصغيرة ونقل الكلام وفي هذا أيضا غير غير الآباء والأمهات هذه الأسرة الصغيرة أحيانا في ناس يقولوا الكلام لحد ما زود قمت لك مرتب وأحيانا يخبب رجل امرأة على زوجها يقول رجل ينفلس وأنا عند عربي آخر موديل والله يسكنك في صينه يتكلم معها وهي تعمل مشاكل مع رجلها. والله تقول بس في الافلام كل الناس بيجيبوه من الافلام فعلا بيجيبوا كلام من الافلام والمسلسلات فيقوم زوجها يطلقها وداك يتخلى عنها لكن في زوجها وابو عيالها ولا ت ولا ولا ت ولا تجتمع بفارس احلامها المزعوم ولذلك شدد الشارع في هذا الأمر اسمع إلى هذا الحديث النبوي والحديث لأن هذه الممارسة موجودة قال عليه الصلاة والسلام من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحه شنة الشيء ما كان ما كان قاله الرسول قال عليه الصلاة والسلام وكمان أدى فيه لفظكم يا أخي في النهاية مفلس غفير عتالي دراجلة ابو عيالة ودع اللي استلم بحلال ما يجوز امرأة اراد امير من الامراء ان يخففها على زوجها الفقير فقالت له انه وان اصبح في اطماري اطماري هدوم مقطعه ونقص من الدرهم والديناري لا عنده جرش لا عنده حاجة اعز عندي من ابي وجاري وصاحب الدرهم والديناري أخاف إن غدرت حر النار لم يلح رائحة الجنة الطلاق أضراره ومآسف وأول الضحايا في الطلاق الأطفال قد يذهب الرجل ويتزوج بأخرى وقد يأتي هذه المرأة من يتزوجها والأطفال كما قالت خولة بنت سعنب إن ضمنتهم إلي جاعوا ما في ابو وان تركتهم اليه ضاعوا ضاعوا لانه ما في شبس ما... محل الام يعني هتعمل تشيله مشكله وتبدا معاناه الاطفال مع زوجة الاب اللي ممكن تعامل الطفل او الطفله انها ضره لان بذكرها بال... بالام كان مزوجة قبل كده راجله فبتعاقب في بيعانوا في النهاية حيصنشن. الطفل هذه قاعدة بغير والدين يمكن أن يتربى تربية صالحة ما عنده شك لأنه الهداية من رب العالمين لكن لا يمكن أن ينشا عزيزا ممكن يكون صالح لكن منكسر وأسوأ ما في بعد أو افتراق الزوجين انكسارا الطفل يمكن الكره صالح لكن شرخا في نفسه سيظل يترعرع وينشا معه عبر السنين والدهور حتى اذا تزوج وقد اتتني حالات استغربت جدا في زول عنده مشكله مع مرته الزول ده انا يعني عملت معه كم جلسه هو مرته مشاكل كل يعني اي طرف عنده علاقه بالمشاكل حاولت اصلحه ما كان عندي مبرر وصلت في نهاية الأمر وجدت أنه يعاني من, من إشكالات طفولة افترق فيها والده عن والدته بغير أسباب منطقية ولذلك صارت هذه هذا الشبح وهذا الكابوس المزعج يتردد عليه دائما حتى في حياته الزوجية ولذلك المتضرر الأول الأطفال ثانيا من اعظم الاضرار المعاناه النفسيه والأضرار النفسية والمعاناه الاجتماعيه التي تعاني منها المراه المطلقه في ظل مجتمع كمجتمعنا في السودان سوف تعاني المراه معاناه شديده والضرر الثالث من اضرار الزواج الاطراد أن الأضرار قد تندح فتصل إلى الأرحام ظلم الزويب خالته وطلقه هل علاقته مع خالته حتكون كويسة؟ هل علاقته مع أولاد خالته اللي هم أخوان زوجته حتكون كويسة؟ دائما تتسع رقعة المشاكل لتشمل آخرين وهذه الأضرار لمخاطرها لا اقول بالحديث الضعيف الذي يتردد على الالسنه كثيره بالرغم من انه في سنن ابي داود ابغض الحلال عند الله الطلاق ولكني اقول بالحديث الذي في صحيح مسلم ان ابليس يرسل بعوثه من ذريته لياتوه بحصيله افساد المجتمعات في اخر اليوم فاذا جاءوا سال بعضهم قال ماذا فعل يقول ما زلت بالرجل حتى زنى يقول يستغفر ويتوب ويتوب الله عليه ماذا فعل يقول ما زلت بالرجل حتى شرب الخمر يقول غدا يقرع ويتوب ويستغفر ويغفر الله له ماذا فعل يقول الثالث ما زلت بالرجل حتى طلق امراته فيلبسه تاجا الشيء الذي يدفع ابليس لالباس من أفسد بين رجل وامرأة تاجا يعني أن هذا يسر إبليس سرورا عظيما ولو لم يكن فيه من الفساد المركب لما فرح به إبليس لأن الفساد في الطلاق وما ترتب عليه لا يشمل واحدا أو لا يشمل أحدا إنما يشمل مجموعة قد تكون عشر أطفال قد تكون ستة أطفال وقد يكون إشكالات كثيرة جدا وقد تضيف إذا المجتمع أقفال حاق الدين أو امرأة غير سوية السلوك أو تدفع بها إلى مواطن الريم والشبهات من أجل أن تحافر على الذرية وأن تطعمهم وإلى غير ذلك من الإشكالات فيلبسه إبليس تاجا ويقول له أنت أنت أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلة وأسأله تعالى أن يبصرنا بديننا. وأن يعلمنا شرعنا وأن يجعلنا ممن يتحلى بأخلاقه وآدابه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وتبقى النقطة الأخيرة كيف ندرأ الطلاق حتى لا يقع وكيف نقلل من وقوع الطلاق في مجتمعاتنا الامر الاول ان ناخذ بالشريعه احكاما وادابا واخلاقا وذلك بحسن العشره وحسن الخلق واحسان المعامله وعاشروهن بمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجاني عليهن درجة إن إقامة الشرع في حياتنا وفي انماط سلوكنا وفي مفردات تعاملنا يحفظ المجتمعات على أم الولد أن تعامل زوجة ولدها بأخلاق الشرع واداب الإسلام وبالإيثار وأن لا تراها منازعا وشريكا لولدها انما ان تراها مصدر سعاده ولدها وان على البنت التي تزوج بها ان تعامل الكبار باخلاق الاسلام فتعامل بتعامل الوالدين والد الزوجين ووالد الزوج زوجها كانهما والديها بالاحترام والتوقير ان لم يكونا والدين لزوجها انما كانا من عامه الناس الا تحترمهما الا تحترمهما ادبا واخلاقا وشيبه ووقارا الاخذ باخلاق الاسلام عموما في حياتنا وخاصه في الحياه الاسريه لا تقبح ولا تضرب ولا تهجو الا في البيت اخلاق الاسلام وانزال هذه الاخلاق في مجتمعاتنا وعندها سوف يقنع كل بالآخر ثانيا النظر والتلميح في العواقب والمالات انت تقول انا بعاني انا عندي مشكله انا ما مرتاح ما تقول انا بعد ما عملت صغار ما تقول انا انا كيف تهني انت اقل شيء تزوجت وعرفت الحصيله شفت تزوجت وعلمت وصار عندك ذريه هذه الذريه يرعاها حتى تكبر وحتى تكون مثلك وتتزوج لتنشا في ظل من حقهم ان ينشاوا بين والدين وان ينشاوا في اسره مستقره واوضاع سويه النظر في العواقب والان يقع الطلاق بالتساهل يتساهل الناس في امر الطلاق كثيرا يحلفون به في الاسواق يهدد به الزوج كم مشيت بكده بك طرقانه كم ما كنت معي حسا مشيت المشوار فلاني انت طرقانه يا اخي وبعد ذلك يجاري يقول لك يا شيخنا الطلاق وقع لما وقع انت, انت مالك دائر وقع انت انت دائر وقع لما دائر وقع طيب مالك يخبر يقول لك أي حاجة تانية يا خحلف بأمرك قول لا والله ما تمشي كان مشت في كفاء لكن تبقى بعد ذلك في آراء الفقهاء عند المالكية قال اجددو اها كيف رأيك اجددو ولا كيف البيحلف بالطلاق قال اجددو اها اجددو ولا يعملوش وعند الشافعية هذا الشرف لا يقام له وزنا وعند الاحناف انما هو من اللغو وعند شيخ الاسلام تيميه انه ككفاره يمين على قول عند الاحناف انه يكفر عنه كفاره اليمين قد فرض الله لكم تحله ايمانكم لكن التعجل والاستعجال ولذلك لا بد من النظر في العواقب ثالثا وركز على قضية أساسية في الحياة الزوجية الصبر والاحتمال. الصبر والاحتمال. من ليس له صبر ولا احتمال، وما متزوج عليه أن لا يتزوج. أنصحه من الآن أن لا يتزوج. أول حاجة معنا الصبر والاحتمال من حصه أقول لك يا هوي أبعد بعيد. لحد ما تمشي الصبر والاحتمال وتعال. الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر واحتمال. هذا وجه سوف تلقاه كل يوم صباح ومساء وربما لمدة أربعين سنة وحديث في السلسله الصحيحه قال عليه الصلاة والسلام وإن من بقايا أهل الكتاب أن الرجل ليأخذ بيد المراه يتزوجها ما يشكوان حتى يهرما ما تشكو نهائي قال الشيخ الألباني معلقا على الحديث في السلسلة الصحيحه هذا في أهل الكتاب الأوائل الذين كان لهم اثاره من علم أو بقايا كتاب أما أهل الكتاب اليوم لا يقيمون للزواج وزنا إنما هي المخادنه والمصابقة والمخاللة بغير ضوابط ولا شروط أعوذ بالله فلا بد من الصبر والاحتمال رابعا ركز على حسن الخلق ركز على حسن الخلق في قضيه الحياه الزوجيه تستمر خامسا واخيرا اركز درءا للطلاق وتقليلا لاثاره واضراره ومحاصره له ان تتم معالجه المشاكل الاسريه في اضيق اطار ويحبذ بين الزوجين معا بغير اي طرف ثاني كلما اتسعت الدائرة كلما اتسعت المشكلة وقديما كنا نسمع أن بعض الآباء يقف مواقف شجاعة حتى إذا كان زوج ابنته مخطئ لا يخطئ زوجها أمامها وإنما يلزمها ويرجعها وكتيلي وليل البيت شاترت مع راجله وجات لأبوها في البيت بالليل خبشت الباب قال لا فشلو له، مشاكلت مع رادي طلقي لا أرجعه إلا جيمي مطلق أمشيقول لا ما بيبله لكن الآن الأب يحوي ويقف بجانب ابنته بالحق والباطل هل هذا يمكن أن يكون أب عاقل؟ ينبغي أن يكون الأب حريص على استقرار حياته ابنته وكذلك العكس من أبا أبا الأولاء أبا الأزود. وأم... وأم الزوج ينبغي أن تكون حريصة ولو أن الزوجة قصرت مع نسبتها الأم أبوه ينبغي أن لا ينتقم الأم والأب من خلال الزوجه والأطفال إلا طلق وإلا كده كما طلقت ما عافي منك يا اخي هذا خراب بيوت هذا دمار اسر هذا تقويض بنيان هذا تشتيت لشمل لا يمكن أن يعقل أن يخدم عليه عقلاء تأمل حديث البخاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته، فلمجد عليه فسأل عنه، قالت لا حانا، لا حانا يعني شاكل معنا سبحان الله، ناس عايز يبزط، ناس عايز يبي طالب بس مشاكل، والله لكن الموضوع دخل بالك ما هي مشاكل معه مع, مع فاطمة بس يا أخي معنا يا اخي الحين زوجية كده. يعني لابد تمر الحياة الزوجية بهذا الاضطراب لكن اكبر اشكال في انه الزوج ما يدري فهم الزوجة طبيعه الرجل الرجل ما بحب يكلم المرأة باسراره مرتبه كم ما بكلمه شغال وينزق ما بكلمه كثير تاجر وين ما بكلمه عنده قناب ولا ما عنده ما بكلمه ما بحب يكلمه بالحاجات دي وهي بتكون مضاهكة جدا تقول ما بك ازول ده غتيت ما بكلمني انا ما قاعد أعرف وين تعرف اي حاجه الرجل بطبيعته مع المرأة بي وفي نفس الوقت المراه بحر مضطرب جدا اي مره في الدنيا مضطربه اجي مرته مرات فرحانه يكون يصد بح شويه انقلب عنه يقول المراه دي ما مفهومه والله مفهومه ما في أي حاجه حاجه عاديه جدا شنو يعني انقلبت عليك ما في حاجه في شنو زي البحر مره هذه ومره هيك الراجل بأبير والمرأة بأحد المرأة بالظهر لكن بلا, بلا سبب المرأة تزعل يا اخي كان قالت دايرة توب ما جبت لها تعمل زعلانة ثلاثة يوم تكشر وشها والصور وشها عادي جدا فوق قدها ثلاثة يوم ديوه بعد أجب تجبه ما عنده عوض لكن ما تريد تعمل فيها مشاكل وتعمل في حاجات يلابد ان تفهم طبيعه الحياه الزوجيه ان فيها مشاكل يا أخي أنا بيطالب طلع من بيته لكن ده أدب أجلاج اللي بيطلع المرأة ده ما عنده عرض ولا يطرده ما عنده عرض هو بيمركه ياكي شوف الأدب ده بالله مرأة ضايقته عشان الكلام ما يتطور مرأته والله ده أدب شديد لكن ما وين مشى الجامع ما مشى النادي وما مشى للشلة اصحابه كويس؟ مشى المسجد فقصده النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في المسجد قد رقد على الأرض فجثى له النبي عليه الصلاه والسلام على ركبتيه. ما قال له شاكل بيتي؟ بتنبي مشاكله؟ بتدي بتنبي قال له مشاكله؟ ما قال له كده. جثى على ركبتيه ووجد على جنبه ترابا فمسح عنه التراب. مسح له ترابه. مسح عنه التراب وقال له قم يا ابا تراب. قال علي ولقد كناني بها رسول الله وهي أحب إلي من الدنيا وما فيها بسكنت أبا فراب ذي قال لا رجع بيتها رجع بيتها عادي فش ده الموقف القوي المنتظر من أب الزوجة لأنه الزوجة كان زوجها عدى معه مشاكل وجاشت أبوها ووجدت من أبوها أنه يسمع لها وأنه يطيعها وأنه لا يحسن لكن ليس في قدر إطار لأنه في بعض الحياة الزوجية فعلا أزواج يكونوا ظالمين ومجرمين وبهين المرأة يخالى يبغي أن يحسموا لكن في أي مشكلة عادية ما تقف مع بيتك ترجع وقل أمشي بيتك وقنبي مع زوجك وكذا كله من أجل أن تحل هذه المشكلة بقي أن أقول الحياة الزوجية هي حياة مقدسة كل شيء فيها باجره وفي بضعي أحدكم صدقه حتى مجرد النظر ولمس المراه فيه اجر كما جاء في الترمذي قال عليه الصلاه والسلام من نظر الى امراته ونظرت اليه نظر الله اليهما من فوق سبع سماواته نظره رحمه فان وضع يده على كفها تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما هذه حياة عظيمة ينبغي أن ترعى وهي المؤسسة الوحيدة والقلعة الوحيدة التي بقيت الإسلام بعد أن تهاوت القلاع وسقطت الدول وسقطت المشاريع وسقطت الثوابت وسقطت الحضارات وسقطت الثقافات وسقط التعليم فما بقي إلا مؤسسة الأسرة من خلالها نستعيد أمجادنا أسأل الله تعالى ان يقلل الشرور والآثام في مجتمعاتنا وأسأله تعالى أن يصون أمتنا وأن يحفظ مجتمعنا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين اماما اللهم يا ربنا ويا مولانا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم يا إلهنا ويا مولانا اللهم ألف بين الأزواج كما ألفت بين موسى وبنت شعيب يا رب العالمين اللهم ألف بين الأزواج كما ألفت بين موسى وبنت شعيب يا رب العالمين اللهم زوج شباب المسلمين اللهم احسن شباب المسلمين وفتيات المسلمين بالحلال الطيب الذي يرضيك يا رب العالمين اللهم اجعل في مجتمعاتنا امنا وفي وفي شعوبنا استقرارا وفي دولنا سلامة يا رب العالمين اللهم اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم, احفظنا. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين جميعا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخرم الصلاة